وَمَنْخَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِهِ لَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فِي الْأَرْضِ مستقر وَمَتَاعٌ إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا أضلنا فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكلهم ضعفون ولكن لا تعلمون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 فاليوم نسأهم كما نسهو لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوه ورحمة لقوم يؤمنون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 قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 فعقر الناس وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صاحب أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.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 ذانكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم منذروا كيف كان عاقبه المفسدين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 وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَأَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس أبا الضراء والسراء فأخذ ماهم بضتتهم وهم لا يشعون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 افا امنا اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون افا امنا اهل القرى ان ياتيهم وهم نائمون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 أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروم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 ولقد أخذنا أن فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإتُصِبهم سيئة يطير بموسى وَمَعَه أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَالَمِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَوْزْنَا بِبَنِي إسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْلَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْنَا إلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 وَلَمَّا موسى مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ عَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنَوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ يَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ القوم استضافوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجاد مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وليأخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين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 وَنَزَعَ بِأُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ فَسَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي آيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ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 ومن قوم موسى أمة يحدون بالحق وبه يعتلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسطاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس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 اطل له مسكن هذه القضية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا أَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إلَّا أَتِيهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ لَبِرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ أَحْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 124. وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 125. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 فمثَلُهُ كمثَلِ الكلبِ إن تحمِل عليه يلْهث أو تترُكُهُ يلْهث ذَالكَ مثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كذَّبُوا بآياتِنا فقصصَ القصصَ لعلَّهم يتفكّرون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 والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَإِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا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 وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِيفَتَهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَلِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَدَّ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويسبحونه وله يسجدون